يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة وأنتم تسمعون اليوم ببلاء الطعوم الموجود في بلاد الهند. أخاف العالم كله أخاف العالم كله العالم كله قد اجتمعت وزارات الصحة ماذا نفعل وزارات الطيران ماذا نفعل اسمح لطائراتنا أن تذهب إلى بومبي ودلهي والهند أو يسمح للطائرات أن تاتي أو يسمح للعمال الذين ذهبوا أن يعودوا خشيه أن ينقلوا الطاعون كلنا فزع كلنا هلع كلنا خائف لأنه مات في بلد كذا كذا هذه آية من آيات الله علنا نرعوي علنا نعود إليه علنا نخشاه والله طاعون في الرئه طاعون من فار فار تنقل هذا الطاعون الى انسان فاذا نقلته الى انسان كل من شم رائحه هذا الانسان اصيب بهذا الطاعون اجاره المرض ما معنى ذلك معنى ذلك انتبهوا قد بلغ بكم البعد عن الله ما بلغ تعودوا اليه انه منتقم انه جبار انه قادر لا تظنوا أن تقنيتكم أتت بكل شيء ولا بالتكنولوجيا أتت بكل شيء ولا ببترولكم ولا بذهبكم ولا بمالكم وإنما عليكم أن تستقيموا على أمر الله كما قال نوح عليه السلام قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لنا ما لنا لا مطر ولا زرع ولا حرب ونحن ليل نهار ندعو ونستغيث ما هو السبب السبب اذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرف العالم كله اليوم يئن ظاهره اقتصاديه والاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد وما الى ذلك ما هو السبب السبب لم نستغفر الله الغفار الوهاب الرحيم المنان لمزيد من الدروس العلميه يرجى زياره موقع التصفيه والتربيه